الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ادنى الصراط المستقيم صراط الذين أنغمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين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 يجيبوا المضر إذا دعاه ويكشفوا الزوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله هم مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل النياح بشرا بين يدي رحمته أإله هم مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض ها إلهما الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون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 وَإِنَّ ربك لذو تضني على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائمة في السماء والأرض إلا في كتاب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 يُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ تَجَمُّعًا مَّنْ عِندَ اللَّهِ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَغَيْرُ مَسْرُورِينَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالُوا إِن كَذَبْتَ بِآيَاتِنَا وَلَمْ تُحِطْ بِهَا أَن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 ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الهبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوبهم في النار فكبت وجوبهم الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأم أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتغرقونها وما ربك بغافل عن ما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم طاسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقومه يهير على في الارض واجعل اهلنا شيئا يستضعف طائفه من يذبح ابناءهم يذبح ابناءهم ويستحي كان من المفسدين ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعل أرض وَلور فعونَ وَه مَان وَجُلودَمُ م مِهُ كانَوا يحذَرون وَأَ حنَ إى أُ موسَاءَع فَذا خفِْ عَلَنِ فَقين في الَّ وَلا تَخَاف وَلا تَحزَل إ وَ إلَك وَجغِلُ ب مِنَ الموسَل فَلتَقق آ في وحسنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقال كيراة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو ندخذه ولدا وهم لا يشعرون وأخبح فؤادهم موسى فارغا إن كادتنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصين فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلهم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناهم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 فلما أم أراد أن يبطش بالذي هو عدوه لهما قال يا موسى قال يا موسى أتريد أن تقتل منك ما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل ف قص المدينة يشع قَا يم شاب قلَ يم شعَّ المَل يتمِرونَ بِكَ ل يَقُ تُلووكَ كَخْرجينّ رَجَرِلَّ صحين فقرَجَ مِنه خ فَ جََّر قَالَ رّن الجلينقَومِ الطالنين وَلََّا تَجهةِ القين أَمِنِّي يَا قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ مَرْعَتَيْنِ قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يخضر اليعاء هو ابونا شيخ كبير فسقالهما ثم تولى الى الظل فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير فجاءت احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعو قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تقف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجروا إن خير من استأجرت القوي الأمين قال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 أبين فلا عدو ولا عليه والله علام ما نقول وكيل فلما قضى موسى الاجل وسار باهله انا سم من جانب الطور نارا قال لاهلهم كذوا اني انست نارا قال لاهلهم كذوا اني انست نارا لعلني اتيكم في قبر اوجد وثنا من النار لعلكم تصلون فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه من الشجره ان يا موسى ان يا موسى إني أنا الله رب العالمين وان القي عصاك فلما راها تهتز كانها جاء مذبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيدك تخرج بيضاء من غير سوء وظم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان, فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فارسله معي لذ أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بيهنات قالوا ما هذا, قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء تبدل الدار انه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فاوقدوا لي آها ما على الطين فاجعلني صرحا فاجعل لي صرحا لعلني اطلع الى اله موسى وانني لا الكاذبين. واستتبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فأمر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون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 قل فأتوا بكتاب عند الله هو أهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبونك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله لا يهدي القوم الظالمين